وما نقول مع النقل فقلنا ان المقدم هو النقل ونبذنا العقل فان النقل لم يثبت صحته الا بالعقل اذا الاول العقل ما هو هو الاصل هو اللي يحفظ صحه النقل والنقل فرض فكيف نقدم فرع على اصل اذا انتمى تقديم على العقل لو قلنا بالعقل ونبذنا ونبذنا النقل لو قلنا باساس العقل ونبذنا النقل يعني ما يقدروا ينفذونه فيقول ان في هذا استهام للشريعه يكون الشريعه ان قلنا النقل لا قيمه له واخذنا من اخر شارح الاسلام انها تعارض النقل انها تعارض العقل فقال لا بد من طريقه معينة لنجمع بينهما لا بد ان نجمع بين الاصل والفرع لان الفرع الذي خرج من الاصل لا يمكن ان يكون مغايرا له الا يكون موافقا له فنريد ان نبحث عن معنى لغوي في داخل النقل يوافق العقل هذا المعنى اللغوي الموجود في داخل النقل لوافق العقل المعنى الاخر هو البحث عن المعنى الاخر في داخل اللغة ليكون موافق العقل هذا اللي يسمى التأويل <تصفيق> واسمحوا لي يعني انا اعتبرت في بيئة الكلام اني لم ناصر اشرف كلمة التأويل لغة ولا, ولا في لغة القرآن لا في لغة العرب في لغة القرآن ولا معناها معنى هذا سأتوسع في إن شاء الله كثيراً حتى تستوى إيه تماماً بالحكم على المعيزة فقال لابد أنه أول اللفظ إخواني اسمعوا اللفظ العربي تصوروه كرة أي لفظ تصوروه كرة تصورت معي أي, أي لفظ من الألفاظ كرة إنه الإنسان تصور إنه كلمة الإنسان دل على معنى ففيها معنى غالب هكذا اللغة العربية هكذا في أصل ففيها معنى غالب قد يكون هذا المعنى الغالب 70% وفيه معاني أخرى قد يكون هذا 7% وهذا 3% كيف معنى السلام سلمة إنسان فهي إذا أطلقت فإنها لا تطلق إلا على الإنسان المعروف المخلوق الذي خلقه الله والذي نراه نحسه هو أنا وأنت فنريد أن نعرفه لأنه لا قيمة في التعريف لأنه معروف لدينا ورديكم من نختصر في تعريف هو ثابت لدينا ورديكم لكن كريبة إنسان ربما تثرت إلى بعض المعاني الأخرى غير هذا أنا وأنت لنعاني أخرى محتملة في داخل الله محتملة في داخل الله فأنتم هذا الكلام اذا النظر الواحد يحتوي على عدة لنعاني. النظر الواحد يحتوي عدة معاني فيه معنى ظاهر كبير وفيه معاني اخرى صغيرة فالاصل حمل النظر الى اطلق على المعنى الظاهر هذا يسمى, ال... يسمى بماذا الظاهر ها كما اذا اخذنا في دورات الوصول اذا اصدقنا الله سألنا هذا اللغة الذي هو اغلب في اطلاق اللفظ اذا اطلقه فانه يسمى هذا المعنى بالمعنى الظاهر اهنا والمعاني الاخرى لا تكون الظاهرة بل تكون خفية تكون خفية وهذا اخواني ماذا يسمع يقول هؤلاء اهل التاويل يقول الاصل اللغب ان يحمل على 90% لكن لوجود دليل اخر محتمل لوجود قرينة التاويلة لوجود قرينة فإننا أعلم أن نحمل اللفظ هذا على المعاني الأخرى المحتملة في داخل اللغض لتوافق ما قرره العقل فأنتم هذا الكلاب مواضحة هذه فإننا نبحث عن المعنى الظاهر الذي هو أساس في إطلاق الصلمة إلى معاني أخرى محتملة في داخل اللغض لتوافق المعنى الذي قاله به العقل هذا هو التاويل عندهم نبر الأمثلة عندهم الله الله يقول استوى على الارش. استوى معناها الظاهر. استوى يقولون وهم يقولوا انها يشرحوا فكرتهم وافتهم نخالفهم بعد ذلك. يقول استوى معناها الظاهر قاعدة على استقر وها كده في استوى معناها قعد على استقر ارتفع تباك هل يطلق الكلمة استوى على أن استوى إله فترى في معناها قصدة استوى إله قصدة الشيء الآن استوى على العرش فقالوا الله الرحمن على العرش استوى استوى الرحمن على العرش فهل يصح قعدة قالوا لا لماذا؟ لأن العقل قرر أن الله سبحانه وتعالى لا يشابه شيئا من المخلوقاتي لأن الخالق لا يشابه المخلوق هذا العقل قرر إذن القاعدة العقلية الأولى المفترضة لديهم أن الله أن الله لا ذكرنا كما ترحيد عندهم للشاعرات ما التوحيد عندنا الشعر على توحيد توحيد توحيد ما هو التوحيد عندنا الشعر توحيد ربوبية توحيد الزات والصفات الافعال أي ستدالب فمن صفاته سبحانه استوى استوى لا بدهم واحدة لا تكون صفا مشاركاً صفات المخلوق لا يشاركوا في هذه الصفا مخلوق من توحيدنا إياه أن يشارك صفاته صفات ان يشارك صفاته المخلوق واضح اخواني فالله لا يشبه شيئا من مخلوقاته هذه القضية عندهم عند الاشياء فقالوا قاعدة هذه لا يمكن تصورها الا على المخلوق هذه السلمة لا تطلق الا على المخلوق وهي تفيد التشبيه لانه لا نعرف معنى قاعدة انه بهذا القهود الذي يقوده المسان لا نعرف الله هذا المعنى فهذا معنى باطل في حق الله لا يريد نقوله الان على فوق يعني السبات الفوقية الفوق حدى الصفات الستة اللي هي فوق تحت امام خلف شمال جنوب صفات فهذه مخلوقة يعني اللي هي الصفات الحذر هذه مخلوقة فهل يجوز ان نصف الله بشيء من مخلوقاته مخلوقات وهي القادمة بجوز اذا استوى على العرش المعنى الظاهر لها هذه الصفات وهذه منتنع في حق في حق الله لانها توا تخالف القانون في حق الله عز وجل لأنه واحد في صفاته لا يشبه شيئا من صفاته. أنا راي راي ندور على كلمة استوى في كلمة استوى على معاني اخرى في كلمة استوى لتوافق لتوافق العقد. دور ودور قالوا استوى معناها معنى استوى فمن اللغة للمعاني استواء للمعاني استواء اللي هي المعاني كنا عنها المعاني الخفية في داخل اللغة المعاني استواء استواء فصار معنى استواء على ورش اي استيرى هذه القضية لديها من امس الاخرى الان قضية الكلام التي تتلمنا عليها البارحة كلام الله لو قلنا أن الله يتكلم بحرف فهذا مش بهو كلام المخلوق لأن المخلوق ولا يتكلم بحرف ولو قلنا الله يتكلم بصوت فإن الصوت هو كلام المخلوق فلا ينبغي أن يشابه صوت الخالد صوت المخلوق إلى ينبغي النص لف معنى الحرف الصوت إلى معنى الكلام بالمعنى النص القديم والكلام في لغة العرب يطلق على المعنى النفسي كما قال عمر كما شرحنا الباري دوى والله تعالى انه دورت في نفسي لان وكلام الشعر ان الكلام لا في الفؤاد وانما جورا اللسان على الفؤاد جيده واضح اخواني هذا مثال اخر استوي كذلك من حيث الاستوي الاراده نحن الاراده انما كما ثبت لدينا البارحه الاراده لله عز وجل حادثا بمعنى لا اول اذا شاء فقالوا حدوثه وانقول بالحدوث معنى الحدوث انه انه مخلوق لا يتصور الحدوث الا لما نخلقه الله عز وجل الازلي وصفاته ازليه فلا ينبغي ان يكون هناك صفات حادثه لانها لا بد ان تكون ازليه والقول في الصفات تقول في الذات اذا ينبغي ان نصل الاراده الى معنى اخر ما معنى الاراده عندهم قسموها قسمين اراده تنفيذيه واراده حادثه الاراده التمك هي الاراده التنفيذيه والاراده الازليه فقالوا الاراده حيث كان الله تخلف الفعل عن الاراده قالوا ممكن الله يريد شيء هل هذا قديم اذلا ولكن لا يقع حيث كانت الاراده ولكن يقع متخلفا عن الاراده تتصوروا هذا قولهم انه ممكن تخلف الفعل عن الاراده لكن هل ممكن ان تتخلف الفعل عن الاراده اذا كان له قوة قادر على حصول الفعل لا الاراده لا إذن هذا التوين الذي هو عند الأشارا كنا رأيناه والطرف اللغوي عن ظاهريه عن عناوضا إلى معنى نأخذ مقتضي يا ليوجد قرية إيش القرية عندهم القرية إيه ما أنا قرية هنا جليل جليل جليل قرية هنا جليل معنى القرية عندهم القرآن سلام القرآن عندهم سلام القرية الأولى قرية لغوية قرية لغوية ثانياً قرينة عرفية ثالثاً قرينة شرقي. قم يقول قرينة حقيقية لغوية قرينة حقيقية عرفية قرينة حقيقية شرقية بمعنى إما أن يكون قلت لحمان لا يمكن أن يصرف على السمد بالرغم من معان اللغة اللحم تستخرجون أنه لحمان فانه يصرف لا يصرف على السمق قطعا يجد العرص ان الناس لا يستخدمون السمق للعرص القرينة الشرعية اللغة الشرع جاء بهذا المعنى كقولهم زكيت مالي. فلو قال رجل زكيت مالك المزكا يمكن ان تصرف على المعنى اللغة ولم مزكيت مميته ولكن في الزكاة الشرعية انفق بالمال فمنها تحمل على المعنى القرينة الشرعية الحقيقية الشرعية فالقراء الثلاثة هذا التأويل عندهم جرهم من الامور الاتارية كما رأينا تأويل اسماء الله وصفات التأويل هذا القانون الكلي جرهم الى ما رأينا من بعض عقائدهم التي ذكرناها واخطى قضية خاضوا فيها وهي قضية تأويل اسماء الله وصفات الله عزّد الله واسماء وصفات كما نعلم ما هو الفرق؟ قال اسماء الله صفات وصفات الله أسماء. للذكر وهذا إن شاء الله إذا قدر الله لما نقرأ آآ كتاب الواسطية ونشرح لأنه متعلق في توحيب الأسماء والصفات أغلب شرحيه في موضوع الأسماء والصفات وأشق منه مناقشة للمنطقيين في موضوع الأسماء والصفات اللي هو الرسالة التدمرية وإذا ترسناها تصبح إن شاء الله سهلا على أبهانكم الأسماء والصفات للذكر فإن أسماء الله الصفات وإن هنا سميت حسنة فإن الاسم إذا كان غير صفة لا يكون حسن معرض الاسم هو حسن لكن صفته مش حسن هذا لا يمضح له اسم حسن لكن ليست صفته حسن فإن الله عزيزي أسمائه ماذا صفات مشتقة من صفات حقيقية لذات عز وجل فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحيم وهو مشتق من صفة الرحمة فالله فيه صفة الرحمة من صفاته صفة الرحمة نعم الله عز وجل غفيره من صفاته المغفرة اسمه غفور من صفاته ماذا المغفره وعاكرا ثم اسماء الله الحسنى لماذا لانها صفات لانها صفات انتم اخواني الاسماء هي صفات لكن الصفه يشتق منها اسم آخر. الاسم يشتق منه الاسم لله عز وجل يشتق منه صفه لانه لا يكون اسما الا بعد ان كان صفه لكن الصفه لا يشتق منها اسم كقولي عز وجل والله خير الماكرين فهذه صفة خير الماكرين هل يشتق منها اسم لله أنه ماكر لا يشتق هناك أسباب كثيرة لا مجال لشرحها الآن لماذا لا يشتق منها فأنتوا إخواني فأما عز الله أسماء وصفات قالوا هناك أسماء هناك أسماء لله عز وجل أسماء اسمها سبع أسماء لله عز وجل جميع الأسماء الأخرى تعود إليها هي مما معانيها ولكن تعددت هذه الاسماء لنسميات هذه الاسماء السبع ما هي؟ الاسماء أو الصفات السبع عند الأشياء هي أولاً الحياة السم البصر القبرى الإرادة العلم الكلام ولذلك يسمونهم الصفاتية ينكر بقية الأسماء والصفات ويؤمنوا بهذه الأسماء فإذا آمنوا بأسماء أخرى أرجعوها بهذه الأسماء والصفات الان ما هي من اسماء الله الرحمة ما معنى الرحمة عنده نحنلوه من امنى من صفاته انه فيه صفة الرحمة نحمل الله لكنهم على اي معنى يؤولوها على اي اذا انتبهوا كل الاسماء التي سنذكرها لابد ان ترجعوها لأحد هذه اسماء قالوا الرحمة معناها الارادة ارادة الله بإحداث الرحمة لعبليه إرادة الله هي إرادة لإحداث ماذا الرحمة لأن الرحمة عندهم مخلوقة في الحقيقة يخلقها الله ويقصيها لعبليه فهي إرادة لإحداث الرحمة في الحقيقة وليس إثبات فذة الرحمة لله فإنتم مثلا غفور نفس الشيء إرادة إحداث المغفرة للعب وليس من صفاته أنه غفور ماذا كذلك الناس ما هي وصفاتكم انا القدرة القدرة عندها ما هذا اسم الذات اسم الذات علم اسم الذات علم اخواني الذات علم هل هو جامد ام مشتق نشرح لكم اياه ام اخر موضوع لا برور انده الوقت نزل شادي. شادي. انا كذلك العزيز ما هو القدرة القدرة قدرته سبحانه وتعالى لان العزيز الذي لا ينام لانه قدير فلا ينام وهكذا وهكذا استوى استولى وهي القدرة عنده القدرة على ما استولى على غيره وهذه اخواني فجميع الاسماء والصفات التي توجد في الكتاب والسنة اذا استطاعوا ان يرجعوها لهذه السبق عن العام وإلا ماذا يسمعوه وإلا ما ففي الحقيقة كما ترون ان المعتزل نفع الصفات الله لماذا؟ لماذا نفع الصفات الله؟ لتوحيد افراد القديم والصفات اذا كانت قديمة فهي متعددة فهذا يودينا هو الى عدم توحيد القديم حاول الجماعة قالوا لا قالوا ما بنعطلها ولكن نرجعها الى هذه لكن هل هذا في الحقيقة تعطيل لها عن حقيقتها تعطيل لها عن حقيقتها لان اسم الغفور لا اسم الرحيم صحيح بينهما من المعاني المشترطة لكن لكل واحد المعنى مستقل فيه واضح اخواني؟ يعني بمعنى هل الرحيم والغفور يشتركان في بعض المعاني؟ لولا رحمته ما غفر ايا من رحمته انه غفر لكن المغفر غير الرحمة لان الله يرحمه المؤمن والكافر ولكن يغفر ولا للؤمن وبينهم اتحاد وبينهم اختلاف صحيح؟ فبين كلمة رحيم وكلمة غفور اشتراك في بعض المعاني واختلاف في معاني اخرى فكلمة غفور غير كلمة رحيم فهم يعطلون هذا يعطلون الرحمة والمغفرة ويرجعونها الى معنى واحد الارادة اذن هم في الحقيقة يعطلها أليس كدن؟ بل واضح اذن انهم يعطلون اسماء الله عن حقائقها وانا في الاصل ان تكون هذه الاسماء وهذه الصفات لها حقيقة لها حقيقة هي اسماء حسنة لا لن تكن لها وإذا لم يكن لها حقيقة فهي عبد كمع هي في الاسماء هل تكون تفعل بكثة أنه أكثر تسباتها بالهارفة؟ هذا هاري السبات السبات السبعة هاي دك قيوم كيف ها قدرة قدرة قيوم قدرة ها الستين حسن هذي هم لا, لا يهتم لان أنا ثبتك بالحديث ويرونها حديث احد اصلا القدرة على إحدى هذه على العبد يعني سهل جدا أو الإرادة هي بسكره هي بي عبده لا <تصفيق> هذا ليس قضية يعني ليست مشكلة هارفونون <تصفيق> التأويل يعني <لا> موضحة <تصفيق> وليست... انتوا يضربوا أمثلة قوية في قضية تأويلات وستطورا الغرائع كما رأينا في الكلام قدراتهم على تأويل الكلام قدراتهم على تأويل الكسب الكسب هو فعل الإنسان الأصل بما كانوا يكسبون بما كانوا يتألون فكيف أول الكسب؟ اثبات الورادة غير معصلة يعني هذه قبالة عميقة من قبيس الاسماء ارجاع الاسماء هذه صد جدا فهذه اذا اخواني في الاصل اذا التأويل هو في الاصل ماذا اولا ماذا يعمل ماذا يعمل التأويل؟ له عطل اذا التأويل ليس فقط تعطيل لكنه شر من التعطيل القائلين بالتأويل معصلة اولا سهلتم يعني من المعطلة؟ الكلية على الجنة ما يهم ما تدل معطلة أنت الموضوع جميع عندهم لا خوضوع من غير رمضة ولا شيء أرادوا هيكل فروس تفروس تراه أنت الموضوع لا تلبونه لكن هؤلاء المتذكبة أولا يعطلون الاسماء عن حطائقها ثانيا بدأن يعطلوا يثبتوا معاند مين هالشارة يعني اثبتوا لله الصفات فر من تنزيه من تشبيه الى اشد من التشبيه الى ما هو احقر ووقع الان لماذا فر من استوى عن معاني على وارتفع واستقرم تشبيه لكن لما قالوا استولى الى نسبة العذ وجود المنازع فان المرء لا يستوي على الشيء حتى يكون عليه منازع صحيح الى هم, هم بعد ان عطلوا اثبتوا معاني باطلة المؤولى اخواني شر من ال عندهم شرين مش شر واحد عندهم شر التعطيل وإثبات معاني باطلة في حق الله سبحانه وتعالى كيف الرد عليهم اولا تريدوا ان نخوب في الرد الرد اولا ان كثير من المعاني التي زعموها ردود مفصلة ومجملة نفصل في ما ظهر لنا من امور ونترك الباقي قالوا اهل السنة في الرد عليهم من يحلوا جمعهم ووجهوا جيوش اول شيء الطاويل يعتبرون الى ما طاويل <تصفيق> وذكر عن طواغيت البشر في عصر ابن القيم رحمه الله ايش من الطواغيت هو الطاويل حتى صار قلعوبة للناس كنوا واحد بديهم مش عايز بقضية من الدين ايش يسوي حتى اخواني انتبهوا قضية مهمة جدا قد يقول بعض الناس ان الاشاعر يلتقوا معنا في اثبات ما يسمى بالغيبيات عندهم شيء عندهم شيء يثبت عندهم بالسمعيات مثل ما هي أمورها مثل القبر الميزان والميزان, والميزان والصواف وغيرها والموقف يقول هذه لا تثبت عقلا هذه تثبت من هذا سماعا هكذا جاء السمع هذه لا يلتقون أهل السنة فيها لماذا؟ لأنهم يثبتوها لكن على معاني أخرى غير المعاني الحقيقية المرادة منها بطريقة ماذا؟ بطريقة التاويض مثال اضب لكم مثال في هذا قضية الرؤية هل يثبتون الرؤية لله؟ نعم المعتذل يثبتون الرؤية؟ لا لماذا؟ لان الرؤية عندهم تقتضي المواجهة واحد تشوف واحد بواجهه فالمواجه لابد يكون محدود المواجه لابد يكون محدودا والحج في حق الله ممتمع لأن... واضح اخواني؟ او لا يثبتون الرؤية طيب لا شاعر يثبتون الرؤية لله يثبتونها لكن على معنى على معنى باطل يقولون رؤية لا نعرف ما هي تأكيد لأنهم لو قالوا لو قال يطلع الله عليهم من فوقهم فهذا يثبات الفوقية وأنهم ينظرون إلى أعلى ليروا الله وكذلك عندما يرى إنسان لا يقض المواجهة كما قال كما هي حجة المعتزلة فهذا في حق الله في حق الله منتمنى لانه من صفات المخنوقين هم يثبتون الرؤيا ولكن بلا ما هي لا ندري كيفها يرونه من جميع الجهات بأبصارهم قالوا لا لا يرونه بأبصارهم اذا لم يثبتوا رؤية الله كما يثبتها اهل السنة على حقيقة المعنى التي يطلق عليها كلمة الرؤيا فهنتم انهم يثبتوا الغيبيات او السمعيات لكن دائم معاني بمعاني باطلة ينفو معنى الحق ويثبتوا معاني باطلة لديهم مثل كذلك الميزان الميزان الاصر عندنا له كفتان هم لا يقولون بهذا واذا قالوا فانهم يعتبرون ان هذا ليس من صفات الله اما ما يتعلق بصفات الله فانه فانهم ينفونه على عم حقيقته نرجع الى القضية نرد عليهم اولا اولا كثير من المعاني هدود عليهم السميعا كثير من المعاني التي صرفوا الالفاظ اليها معاني لم تستقر في الكلمة التي صرفت منها بمعنى الان قالوا من معاني استوى من معانيها قالوا ماذا استوى هذه لا تورث في لغة العرب ابن العرابي عليه رحمة الله من ائمة اللغة في عصري ومن ائمة دار السنة سئل أعرف العرب استوى بمعنى استولى قال لا يعرف هذا لا يجب. إذن هم نسبوا لهذه الألفاظ معاني غير موجودة واحتجوا بويتشار يقول استوى بشر على العراق من غير سيف ولا زمن مهرار استوى بمعنى استولى هذا لا يعرف قائله قائل البيت لا يعرف قائله فإذن إخواني إذن كثير من المعاني التي قلنا عنها هذا اللغ وهذا المعنى الظاهر وهذه المعاني الخفية كثير من المعاني التي زعموا أنها تذهب إليها معاني ذلك الصحيح ثانيا الدافع الدافع ما هو الدافع يا يا المشايخ يا يا بشار لصرف هذه الأنصاب عن حقيقتها قالوا مخافة التشبيه فإن الذي تخافون منه في عدم إثبات الرحمة لله والمغفرة لله والهداية لله في إثبات هذه الصفات هو نفس نفس الخوف ونفس المانع في إثبات هذه الصفات الصدى يعني ما هو الفرق ان تثبته لنها قدرة ولا تثبتونه رحمة فإن القدرة في حق المخلوق كذلك ولا نعرف القدرة لنها في المخلوق وهذا حقوق وكذلك الحم فإنه لا نراحه لنها في المخلوق وكذلك الحياة والسنة والطسر طبعا السمو والبصر ايش يقولوا ينفوا عين الله كما ترى ويثبتون يثبتون لكن ولكن المعاني باصلة فيقولون ان الله لا يرى بعينينا نثبتوا العين لولودي هذا الكتاب والسنة واضح اخواني وهكذا الكلام رأي متأوينهم به رأينا اذا اولا ان كثيرا من المعاني التي صرفت فلاهر الالفاظ اليها الى معاني اخرى لم في لغة العربي اذا لا تقتربون من الاسلام <تصفيق> وهذا اخواني وهذا عائل القضية وذلك هم هؤلاء الجماعة مرجع الى الكلمة التي ذكرناها البارحة وعلى كلمة اهل السنة ان الاشياء للإسلام نصروا ولا الشركة كسروا فانهم صاروا انعوبة بيد المعتزلة قالوا لهم كيف أنتم تعتنفون صفات عن الله وتثبتون صفات له والمانع في الإسماعيل واحد بل هذا تلاعظ وهذا استشهي وهو بلا دليل و بلا منطق الشيء الآخر إننا نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل نحن المعنى والسنة لا على المعاني المستقرة في أدواننا المطلقة على معاني البشر وهذا يا عندما نقول أن الله رحيم يقول الرحمة لا تكون إلا بصير البعض الذي سؤال به وجود العطف في القلب والضعف وهذا منقنع في حق الله عز وجل إذن هي إرادة وجود الرحمة عنده العبد أن يرحمه الله أن يخلق له رحمة تقع عليه والتي هي معنى أن يرزقه وأن يدخله الجنة كما ولكن ليست من صفات الله أنه رحم نقول أن الأسماء والصفات التي نسبتها لله عز وجل ليست على المعاني التي تستقر في يدهاننا على معاني البشر واضح إخواني واضح معنا ان الله رحيم والقول في الذات كالقول في الصفات فنحن نقول ان الله موجود والانسان موجود فهل وجود الانسان كوجود الله ووجود الله كوجود الانسان لا وهي صفه واحدة وهذا من الفاظ المشتركة التي اذا اطلقت على واحد دلت على صفات تلاقي ذاته اضرب لكم امثلة كلمة رجل رجل الان انت تقول رجلي رجل الانسان وتقول رجل الطاولة وتقول رجل الدابة وقد تكون الدابة حمار وقد تكون اه اه ناقة وقد وهكذا فهذه كلمة رجل لو انك قلت رجل الانسان فهل هي حقيقة له هل يوجد له حقيقة الرجل, الرجل؟ ولو قلت رجل, رجل الطاولة التي لدينا رجل الطاولة فهل هناك الطاولة رجل حقيقية لها؟ لو قلنا ان هناك رجل امناقة فهل هناك رجل حقيقية لها؟ فهي ثلاث حقائق مشتركة في اسم واحد لا تستطيع ان تقول فاذا اشتركوا في الاسم اشتركوا في مجلس الصفة والاية لا تستطيع لان دخول هذا الاسم على اضاعه مضاف لاسم اخر دخول على الاسم او هذه الصفة باسم يضاف اليك فانه يكون بحسب حقيقته ولا يمكن ان تعرف حقيقة هذه الصفة الا بعد ان تعرف ذات هذا الموصوف لا يمكن ان تعرف لا يمكن ان تعرف رجل الناقة حتى تعرف الناقة نفسها فلما كان معرف ذات الله جل فعلاه ولله المثل العالم لما كانت ذات الله سبحانه وتعالى ممتنعت التصور إذا ان صفاته ممتنع التصور الكيف ولذلك أهل السن منهج المتلمة الإمام مالك رؤية عن غيره كربية ورؤية عن بعض النساء الصحابة ولكنها بسند ضعيق قضيتنا كثب الفرق بيننا بنشاع هذا القانون الكلي عند أهل استواء الجماعة وهو الاستواء سنشرحنا عادم كحابينا لكن ستراه أنه فيها الاستواء العلوم والكيف لا <تصفيق> تكفي <تصفيق> ما معنى معلوم؟ <تصفيق> ماش معلوم؟ <تصفيق> <تصفيق> معلوم من شيئا <الشيء> رغب بتنا <تصفيق> الاستواء معلوم المعنى لما احنا قلنا استوى على العرش ماعرف معناها؟ ما معناها؟ على استقر ارتفع واهضا يا اخواني الاستواء معلوم المعنى ولكن مجهول الكيف الكيف هي على ما هو على كيفه. قلنا طويل قصير ما لونه ما طعمه هذه هي الكيف كلها الاستواء ماذا معلوم اي معلوم المعنى فلو قلنا ان الله له عين هل العين معناها معلوم وهي عين حقيقية عين حقيقية هم لا يقول العين العلم هم يصرفون علم الله لأي معنى؟ علم الله وهذه اخواني امرات يصرفونها على ما القدرة كما قال سبحانه وتعالى التجريب اعيننا التجريب قدرتنا فهمتوا فنحن الاستواء معلوم المعنى لعين معلومة المعنى هلها حقيقة؟ لا حقيقة لكن هذه الحقيقة مجهولة كيف؟ ماذا يصنع الاشاعراء؟ قالوا الاستواه ما قالوا ايش قالوا عنه؟ معنو الاستواء قالوا كذلك مجهود. هؤلاء جماعة من المتاخرين شاعر اسمهم المفوضة غير مؤولة. الجماعة لا قالوا بتاويل نحن نعلم معنى استواء. معنى الاستواء عندهم استوى لا. نعلمهم نعلم نحن. لكن في جماعة نسب هو من وقع كثير من الفضلاء في هذا المذهب. من هو النووي عليه رحمة الله ورمي أن هذا هو مرهب السلف وهو التفويض تفويض ماذا؟ المعنى نحن المصوّض أين دا حاجة وانا نجه له نحن عائل ماذا نصوّض؟ نصوّض الكيف نقول الكيف غير معلوم لمعنى المعنوم لمن؟ لله عز بالله لكن المعنى معلوم هؤلاء المصوّضة قالوا حتى المعنى غير معلوم لكيما فما معناه استوى قالوا ما ندري استوى على العرش شلون صفوهنا ما ندري لله إيش معناها ماذا الواد منها قالوا وهذا قالوا من المتشابه الذي متروك لله ولا نعلم معناه إذا هم في الحقيقة المفوضة أن كانوا حقيقة الصفة وزعموا أن الله قد خاطبنا بأسماء وصفات لا نعرف معناها وبأمور لا قيمة لها بينها ليست معلومة المعنى ولا معنومات الكيف لكن نحن نصودل نصوض ماذا؟ الكيف ونعلم المعنى ولا والأشاعره أغلبهم أهل التاويل فنبي يقولوا بالكيف أصلا والمعنى عندهم على معاني أخرى من سؤومة اللذين واضح قضية التاويل عندهم فهذا هو القانون الكل الذي شرحنا لكم عند الأشاعر القول بالتاويل على هذه الحالة اوقعهم في مطبات في رقباء اختر قضية ودهارت يقضية الاسماء والصفات الى شاء لا يهم نرجع الى قضية من قضاياهم في قضية الاسماء والصفات وهي ذكرناها لا تلق نفصل فيها وهي قضية انكار الفعل. اللي تبهيش فرقناها عن صفات الذات صفات الذات التي لا تعلق لها سفات الفئل تعلق لها الارادة فقد شرحنا ذلك السابقا فهم ينكرون كل صفة فيها فيها سعى بالله مثل النزول نزول الله والكلام يثبتونه على معنى باطل كما تظهرنا مثل آمين. لا السم يثبتونه على معنى كذلك كبار. المجيء مجيء هو يوم القيامة يوم العرض وهكذا وهذا يا إخواني فإن هذه الصفات فعل ينكرونها في حق الله عزيز يقول الله لا ينزل لأن النزول قالوا ثنة أمرين هو صفات إرادة والإرادة حادثة ثانيا قالوا الصفة النزول هي انتقال من مكان إلى مكان وهذا في حق الله التحول هذا لا يجوز التحول لله ثانيا إذا نزل إلى السماء فقد احتوته السماء وهذه المعاني الباطلة التي زعموها ونحن نثبت الصفة بالمعنى الحقيقي هل الله ينزل على الحقيقة كيف؟ لا ندري وهم قلنا كيف, كيف تزعم ان السماء قد احتوت شيئا وما ذلك كيف يتنزل سبحانه وتعالى بعد عنده سؤال فيو المشارح سريعا كيف اذا تلون احمر مش عادي لانه نفس, نفس حديث الاشعر المشكلة كل قال رسول الله مش مهو المشكلة الاشعر لا تكون له قال رسول الله لانه يثبت هذا اللفظ لكن على المعنى هذا المعنى باطل لكن نحن نأتي الى اللغة نناقشهم بالمعاني المستقرة عليها في لغة العرب مثل إثبات الفوقية لله نطلب لكم أنفلة لتتتسع الغانكم في هذا الباب الان الاثبات الفوقية لله هم يقولوا انو الله لا فوق ولا تحت لا فوق ولا تحت كيف تصور كيف هذي ما الادت بهذه العقيدة الان سأذكر لكم كم بقية من الوقت نعم سريعا جدا نقول نعم لا لا الساعة, الساعة, الساعة سنبدأ بالساعة الأخرى إن شاء الله آه. الآن نحن هم يقولوا الله لا فوق ولا تحت لأن الفوق والتحت هي جهات وهي جهات مخلوقة فإن الشيء إذا كان في جهة الجهة كانت حاوية له واضح إخواني الآن نحن نقول لا نقول ما عزد الفوق وليس معنى أن الجهة قد حوته ولكن الله فوق العالم ما معنى فوق العالم لا أشرحه لكم حتى تصوروا المسألة لأنه قد يقول قائل قد اكتشفوا كما يقول الغزاء بباسه هكذا يصبح بعض المشايخ يستهدئوا بالدين عن طريق النكت قال اما الطلماء فمعضون ذا ان يقولوا ان الله فوق وان يشيروا بأيديهم الى السماء فوق واما الان وقد ثبت ان الكرة الارضية كرة وان الرجل اذا نزل الى الاسفل يظن انه كروية الارض هو اللي اكتشفها بيعرفش انه ابن حزن قال من قال ان الارض غير كروية كافر ابن حزن بن حزن بيقول اللي بيقول الارض غير كروية اش بيقول كافر <تصفيق> ابن حزم اه ليس هذا من الابداعات مثل هؤلاء مش ايش عشر الزمن فقال ولكن في هذا الزمن الناس ترقوا فعرفوا ان الكرة الارضية كرة فاذا نزل الرجل الى الاسفل ادى الى الخروج الى الاعلى بالنسبة الى الرجل الاخر فيجوز الرجل الحين ايضا ان يقول ماذا؟ ان يقول الله في الاسفل الاذا يبدو ان يقول في الاعلى اليوم كلهم يلتقوا إلى جهة العلو انا جهة العلو هكذا واللي في الجهة المقابلة من الارض جهة العلو بالنسبة اليها جهة الادفل بالنسبة لي هذا كلام مين؟ كلام غزاء نرد عليه لان العقيقة هذه اكثر العوبة يستخدمها بعد السنة <تصفيق> نرجع الى القضية ينفي الفوق على الله كما رأيتم لهذا يقول الفوق فوق جهة والجهة مخلوقة ولا يجوز ان يوصل الله الى شيء مخلوق ثم الثاني اذا كنا الله في جهة اذا فوق فقد احتوت هذه الصفات نرد على ان مثلا الله عز وجل قال يخافون وطهم من بين فوق بين كلمه وتحت في لغه العرب تقتضي فوقيه الرتبه وفوقيه فوقيه المكانه وفوقيه المكان بمعنى تقول السقف فوق ماذا السقف فوق مكان مكانه في مكان ادنى من مكانه صحيح وفوقية المكان ان تقول الذهب فوق الفضة فهذه فوقيه او السلطان فوق الرأيه هذه ماذا فوقيه مكانة فهم حملوا هنا فوق على فوقيه فوقيه المكانة الفضة وأن الله فوق المخلوقات ولم ي ولم يقول فوقيه المكان ان الله فوقنا ونشيء الى السماء كيف رد عليهم من ظهر اللفظ من اللفظ ان اللفظ لا يحتمل الا معنى واحد وهي فوقية المكان كيف نرد عليهم والان سنتكلف ان الله له مكانا وغير مكانا الان ساعطيكم فيها قانون انها الاسنة والجماعة الرد علي هؤلاء القوم نقول ان الثوم اذا دخلت عليها من وكذلك تحت إذا دخلت عليها من فإنها لا تحمل إلا على معنى واحد وهي فوقية المكان بل ما بصير كل السفينة من السفينة يجبك أن تقول السفينة فوق الماء لكن لا يصح لك أبدا لغة تقول الذهب من فوق الفضة ما بالصف فإذا دخلت من على فوق وتحت فلا تحتمل الماء هنا وذلك قال خر عليه مستقفه من فوقه فهذا ماذا؟ ها واضح اخواني وهكذا تجري من تحتها الانهار فهذه تحت ماذا المكان فاذا دخلت من على تحت وفوق في لغة العرب لا تقتضي الا المكان وهنا قال الله يخافون ربهم من من القيام واضح اخواني اذا يكفي الى هنا عزاكم الله صلى الله كما ترون قلنا نريد القائد الكلية في موضوع الـ الـ أي موضوع قلنا يخافون ربهم من فوقهم فأنها لا تفضل إلا فوقية المكان الآن بالنسبة للألفاظ الحادثة التي قلنا هل الله له مكان أو ليس له مكان هذا السؤال إخواني يتلعب بنا الأشياء في كثير من الألفاظ الحادثة كثير من الاسلام التي لم تجد في الكتاب وراء السنة فماذا نصنع معها بمعنى قد يسألك هذا المتلاعب وكثير منهم خاصة منتشر الان في هذه البلاد وفي كل دول المسلمين فتمة الاحباش ويكفروا عوام المسلمين في هذه المساء يمسكوا الرجل ويقولونه الله فور ولا تعالى فاذا قال فور ويقول كافر فهيكا يكفرون الناس والعوام ويكفرون المشايخ على هذا الاساس ويكفرون ابن ابنتانية عليهم من الله ما يستحقون فنريد أن نرد عليهم بالألفاظ الحادثة هذه مثل الله لما تقول أنت نعم الله فوق يقول ايه الله فوق يعني في مكان فأنت تقافل قلت في مكان أنت مشكلة ويقول ليس في مكان مشكلة فهذه الألفاظ الحادثة يجب أن نتوقف عندها الألفاظ الحادثة لم تثبت في الكتاب والسنة ولذلك لا يجوز لك ان تنفيها ولا تثبتها حتى تعلم مراد القائل منها لماذا لان اللبب الواحد قد يحتوي على معنى حق ومعنى باطل في نفس الامر فاذا نفيت هذا اللبب الكلية فقد نفيت المعنى الحق في داخله واذا اثبته فقد اثبت الباطل الذي في داخله ولذلك المعاني الحادثة في نصير التوحيد في حق الله في اسمائه وصفاته لا تنفيها ولا تثبتها انتي تقول للقائد ما مرادك فإذا قال لك الله في مكان ما تقول له تقول له ما المقصد بالمكان عندك فإذا قال معنى المكان من الله فقط تقول نعم الله فقط ولا أقصد المكان الباطل وإذا قال لك أقصد المكان أي أنه بين جهات ومحدود فقال هذا المعنى لم يرد على قط على عقل مسلم قط. سواء كان هذا المسلم عاقل عالم جاهل وهاء فأ節目 لا يرد عليك طيب ذلك مثل مثال لهذا مثال مثل هذه الامور ما رأينا من كلمة حادث كلمة حادث احتمالت معنى ليس معنى واحد المعنى الاول وهو المخلوضة المعنى الثانى وهو اول الذي له اول فاذا الذي له اول هل بعض صفات الله لها اول حيث مقتباها <تصفيق> مثل عراضة الله عزيزه والسلامين لكن هل صفات الله مخلوقة؟ ليست مخلوقة فرأيتم كلمة حادث قل يتلعب يا متلعب ولا يرى كلمة حادث الا على معنى واحد وهو معنى مخلوق لا كلمة مكان لو قال لك الله له مكان ماذا تجيب؟ نظر لم يرد في الكتاب والسنة فلا أجيبه عليه هذا الاصل الامتناع. لكن لو أراد بهذا معنى حق فيه وهو إثبات الفوقية فإنك تقول أنا أثبت الفوقية وأن المكان على معان باطل التي بداخله لأن المكان على معانيه المعنى الأول مكان عدمي ثانيا مكان موجود ماذا دون مكان وجودي مخلوق الله عز وجل في مكان موجود مخلوق خلنا نقول مستقر في مكان مخلوق تحويه بعض مخلوقاته حاشوة إلا الله وأكبر من مخلوقاته فالمكان الوجودي ممتنى في حق لكن المكان عدمي نثبته لله عزيزي اي ان الله ليس في شيء من مخلوقاته لكن موجود حيث هو سبحانه وتعالى اين هو اين الله فوق السماء بالنسبة للفضقية ثلث الفاظ صحيحة ان تقول ان الله واحد ثلث الفاظ صحيحة وكلها على معنى واحد اولا الله فوق السماء ثانيا الله عز وجل استوى عن العدش وذكرونه بشبه ها. الثالثا خارج العالم هل الله داخل العالم؟ حاشا وكذا لأنه لا كان داخل العالم فقد استوته بعض المخلوق قاتل ويرى المتنفي الله لكن الله عز وجل خارج العالم أي في المكان عدم غير مخلوق ففوق السماء نفس معنى استوى على العرش خارج العالم او فقولنا ليس فوق ولكن قولنا كما قالت الجاري اين الله فالد ايه فما معنى فيه هنا ليس معنى الفين في دغة العرب تطلق على عدة محالي معنى ماذا الظرفية ايه الظرفية كقولك نحن في البيت اي في ظرف البيت هذا البيت بارف ونحن في داخله او كقولك المال في الجيد الجيب قد احتوى المال فهذا الظرص يجمع في تأتيب معناه صعوب كقوله عز وجل على لسان سرعون فلو صلبنكم في جذوع النخل في جذوع النقل عليك.